وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ مُصِرًّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ بِمَا وَرَاءَهُم جَهَنَّمُ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا متخذوا ولا متخذوا من دون الله أulia وله عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من الرجز أليم الله الذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغو من فضله ولا علكم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 إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 سواءاً محيّهم وما ماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ